قدر من الجميع من خبر المناظرة ويدعلى اللهم نار لذلك نفجلنا جميعا اللهم أمن سأنزل الأياد إن شاء الله ونقصر إن شاء الله التزيل بإذن الله إلى مناظرة وإلى أسئلة. بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وقت المناظرة انتهى سنأخذ إن شاء الله الآن وقت الأسئلة وسأنقصر إن شاء الله الأسئلة طرف مسلم وطرف مسيحي بإذن الله نبدأ بركة الله لأسئلة إن شاء الله ونأخذ اتداءا من طرس إن شاء الله مسلم كون نهاية عندك بكتور آدم وسبعا لك هذه الله بحي الله كل أطار جميعا نبدأ من طرس المسلم الطبري مسلم الطبري معنا الطبري أخ مسلم كذلك أن ألتقائنا المسيحيون يفعوا يابين فضل أقيد الطبري لك السؤال إن شاء الله تسأله لصرف المناظر الأستاذ الدنيا إن شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا دكتور آدم غني عن التعريف وهذا ما شاء الله يعني دائما يتحفنا بمناظرات قيمة جزاه الله خيرا عنا كلنا وأيضاً أهني الأستاذ للمحاول المسيحي نيابة على كل الغرفة وأشكره على المجهود انا عندي لك يا أستاذ جورداني سؤال ولربما ستستغرب منه إن عبارة الروح القدس هي عبارة سرقة من الإسلام أولاً لأنه لو ذهبت إلى الترجمات الأجنبية ستجد مثلاً في كينجانس فاشين هولي مقدس طيب عندنا امتلة مثلا, مثلاً المدينة المقدسة هولي عندنا مثلا اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا أط... لا ت... استنى واقاموا شهودا كذبه يقولون هذا الرجل لا يفتري عن ان يتكلم كلاما تجذيفا ضد الموضع المقنصل 13 ستة الموضع المقدس لو شوفنا بالانجليزي نجد holy place والروح القدس holy إذن هذه الكلمة مسرقة من الإسلام ثم معنى الروح القدس لا معنى لها لأن روح القدس في الإسلام هي مضاف ومضاف إليه وأنتم جعلتم القدس هي, هي نعت يعني ولا يصح. هل يصح لي أن أقول ما فيش فويس هل يسلح لي أن أقول بدل تفاحة الولد؟ أن أقول التفاحة الولد؟ ما لا معنى لسلحها فإذن المسيحيين اللي ترجموا الكتاب المقدس ما فهموا أن القرآن فيه روث القدس بدل من الروث القدس فإذن هي سرقة موصوفة من الإسلام كان الأجدر بالمسيحيين أن يكتفوا بالروث المقدس يكفينوا خلاص بلاش طيب الآن سؤالي سؤالي أن الكتاب المقدس ولا أطيل يا إخواني يصف الملاك بالروح نجد هذا في أعمال الرسول الإصحاح التامي حينما جاء الحبشي يعني المخصي وظهر له ملاك يصفه الكتاب بعد ذلك أنه روح لا فرق بين ملاك وروح في كتابكم إلا ما فرقتمه أنتم فهل لك دليل على أن الروح القدس ليس هو الملاك جبريل. كل كتابك يدل على ذلك وأيضا دانيال ده له أنه ظهر له روح مقدس روح مقدس لماذا لم يقال عنه أنه الروح القدس وستعملت روح مقدس ابحث في كتابك وستجد هذا في سفر دانيال ليس عند النص بالحاضر ولو طلبته أعطيه إياك مباشرة فما هو دليلك على أن الملاك ليس هو الروح يعني لو عندك دليل طبعا لابد انه يكون عندك دليل تفضل اخي جزاك الاخير اخي تلاني واشترا معكم وعليكم السلام حيث الله خان الكريم الطبري وسكرم لك سيد اغا لو تتكرم تلقى وتجيب بإذن الله بعدم ان شاء الله تجيب ديم. الطبري طلع عندهم ما عندهم معلوم وما سخير وما استهدأ وأثبت ردة لي نقولة الروح المقدس الروح المقدس نترك الإجابة لإستاذ جوردينيا وإستاذ جوردينيا موجود نسمع تأليق إستاذ جوردينيا وردك على سؤال أخونا المبارك الطبري في مثالة الروح المقدس في سيبردانيال في كرة الإبارة الروح مقدس معني السلط جورجينيان ثاني استوب التكسي رقم 1 اذا كنت تسمعني استاذ جورجينيان اخواني دوره صفوان من ترى انا لما... ما نفع ما نفع على شي اخواني دعوا تفادك يا استاذ جورجينيان طلب احمدي سست جورجينيان شكراً لأستاذ الكيلاني وبشكرك على المناظرة المرتبة وبشكر حبيبي الأستاذ آدم وبتمنى إنكم اللي بيحب يأخذ يعني التسجيل إنه يحطوا التسجيل ويرجع يشوف الأدلة اللي طرحت والردود وطبعاً ما كان إلي الفرصة لأنه كانت آخر مداخل للأستاذ آدم عموضوع السبعة والرقم الكمال وكيف أخذ وليش نسب لهدلات وموضوع التجديد عرف القدس اه و... موضوع النفخ يعني هاي مواضيع كلها بقدر ارد عليها ممكن موضوع النفخ يحتاج شويه دقه بس انتقل لموضوع استاذ الكيلاني لا اسف صراحه الطبري صح الاستاذ الطبري اللي شرح طبعا انا بحب اني اعمل نقاش مع الاستاذ ادم بالاخر مداخله عملتها واقدم لك رد كامل على كل هاي المواضيع فهي مش يعني شيء كبير كان ما فيها مشكله الكتاب المقدس ترجم من مخطوطات انت بتاعرص هذا الشيء صح؟ فإذا فيه كلمة معينة بدك ترجع للمخطوطات وهذه المخطوطات في منها يعني على حسب ما بعرف في كمية قبل ما يأتي الإسلام فإذا فيه كلمة معينة مثلا بترجمة الفون دايك ارجع للمخطوط اتأكد ما هي هذه الكلمة التي ذكرت مثلا بموقع the holy underscore bible underscore كان بيحكي عن موضوع التجديد على الروح القدس فحكى الكلمه الروح طبعا اتوقع هي اللغه يا يو... اتوقع هي اللغه عبري اه بيحكي اصل يعني عن مو... عن كلمه الروح اصل كلمه من ريح او تيار هواء او تنفس او نفس شهيق وزفير ونفس النفس الحيه النفس الحيه وتستخدم بمعنى روح وتستخدم ما هو اعلى من انسان بمعنى روح ملاك وروح شيطان وروح الله القوه الالهيه وروح المسيح وروح القدس وحياه وهي أتت 385 مرة في العهد الجديد 257 مرة بمعنى روح و92 مرة عن الروح الكدس و32 أرواح ومرة حياة ومرة روحي ومرة بالروح ومرة رياح فعندما يتكلم عن أرواح ملائكة أو سيطين يتكلم بالجمع أما عندما يتكلم عن روح الله يقول روح الله أو روح الكدس لكلمة الكدس هاجيوس يعني شكله كاتبه بالانجليز هاكوس لاني انا ما اكملتش دروسة عدري بصراحة فممكن ما اعرفش اقرأها بالظبط بحكي هاكوس اي شيء مروع مقدس بمعنى نقي بلا عيب كديانة ومراسل مقدسة وكلية القداسة وقديس وقتت في الاهد 168 مرة عن الروح القدس و60 مرة عن القديسين فما بصير كمان تيجي تقول لي انه لا سرقت من الاسلام طب اذا هيك يعني بصراح رح تدخلني عن مواضيع اسلامي يعني هل اللغة العربية أنشأها الإسلام ولا في قبل الإسلام لغة عربية وهل كان في ترجمه هل كان في نصارى ويهود يتكلمون اللغة العربية؟ هل ترجموا الكتاب المقدس؟ فبدأك تدخل يعني لها الموضيع فصراحة هذه الزحالة يمكن تحتاج منصرة كاملة حتى نفوت للموضوع إنه هل في اقتباسات او اخذ الكتاب المقدس بالتراجم من الإسلام ولا لا؟ وإيش الأذلة وكل المراجعة تحتاجها طيب بتمنى اكون يعني وضحت لك ولو بشكل بسيط بس انا رح اخذ كمان سؤال لانه اطلخ مناظرة شوي كانت طويلة وبشكر استماعكم وربنا يبارككم كلكم ونعمة وسلام لكم مايك فركم شكرا لك سأجر دنيا هذا التعليق ويتعبوه بالإجسان ان شاء الله شكم بإذن الله أثواني هذا ربط مناظرة جزء الأول منها إن شاء الله جزء الأسئلة أرفع إن شاء الله بإذن الله نأخذ سؤال من طرف مسواني إن شاء الله او مسيحي إذا كان إثمان أي طرف مخالف لمسلمين من المطارة نسيلي برقم واحد ونأخذ من سؤال ليوجه الدكتور آدم هل معنا اي اخواني يسأل بقرآن وجهه اي سؤال مستدقى. اللفت اليمين معنا اثناء في صوت اخواني في صوت ان الحمد لله معنا مصر مست اليمين والاستاذ آغا أكثر من شخص معانا من المسيحيين ظاهر لائزة طيب من قابل العبد فقط سنأخذ فقط الراقين أيديهم إن شاء الله أخي كريم الليل إن شاء الله موجود بإذن الله أخونا الليل سنأخذ سؤالك لأستاذ عدنان تمت عبوب لأستيد إذن هيا الله أخاني وعلي وليد. هيا الله كالإخواني حظيمة فضل أخي الكريم وانشيخ الليل إن شاء الله سؤالك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحلاك من جال الله سبحانه أينما كان وأهلا وسهلا بالأستاذ جوردينيون جزا الله أخانا الكريم الحبيب أهلا ميو إس إيه خير الجزاء أستاذ جوردينيون أهلا وسهلا بحضرتك طيب الروح القدس خير الله الحبيب المشاكس الروح القدس هو إله كامل كله القدره أليس كذلك الإجابة بلا طب إذا كان الروح القدس إله كامل كله القدرة هل هو في درجة الآب علما بأن الاباء الأوائل وأنا أقولها هنا الأباء الأوائل أنا ممكن أنقل لك بعض الأقوال من أقوال الأباء الأوائل تقول ان الآب هو الإله وله كان ثم بعد ذلك الإبن ولهما كان أبنى من الآب الثم الروح القدس في المرتبة الثالثة إذن مكانتهم ليست متساوية من قال بذلك؟ قال بذلك تلتليانوس وقال بذلك بوليكاروس وقال بذلك وظهر من هذه المرتبة إذن الروح القدس في مرتبة أدنى من العب الأمر الثاني الروح القدس ممبثق من الآب ممبثق من الآب العلمة بوليكاربوس نقل القصة حن الخضري نقل عن تيرتيليانوس وعن بوليكاربوس في كتابه التاريخ بيقول ايه فان معنى ذلك ان الابن ليس بازلي لانه منبثق عن الاب لانه ولد من الاب وما دام الروح القدس منبثق من الاب فمعنى ذلك أنه ليس بأدلي هل الإله لا يكون مؤزلي؟ الأمر الثالث والأخير في هذه المسألة الروح القدس هل هي إله بمعنى أنه إله لا؟ والروح القدس لا تعلم علم الساعة لأن من يعلم علم الساعة هو الآب فقط كما قال يثوه لا يعلم أحدها إلا الآب فريق نعرف هل بذلك تكون الروح القدس يعني في ثلاثة أشياء الروح القدس ليس أزلي الروح القدس في مرتبة أدنى من الآب الروح القدس لا تعلم علم الساعة فهل بذلك تكون إله معاك المراك أخونا الحبيب الكلامي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع الخير بوريك شكرا يا شخي يا أستاذ زوردينيان نسمى شكرا لك طيب شكرا أستاذ الكيلاني ورد في رسالة يحنى الرسول الأولى خمسة سبعة فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد طبعا في بحث طلع ممكن تشوف عن قانونية بأكد لك يعني هذا النص فأنا بالنسبة لي ما في شك عليه وبيأكد أن واحد فما فيش يعني احتلاق بالمنزل لأنهم من إله واحد طيب موضوع علم الساعه هو مش موضوع سهر يعني في موضوع انه طيب اقرا لك الايه باعمال الرسل سفر على الرسل واختار قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانهم ففي تعيين وظيفي هون لا يعني يعني عدم الاخبار خلاه هو ما ذكر عن الروح القدس بس قال الابن والابن في تعيين وظيفي انه عدم الاخبار في وجوده على الارض فممكن يعني ادخل لك فيها بالتفصيل بس هذا على ما اذكر يعني من الشرح هي موضوع يعني عدم اخبار للابن ولما يذكر الاب ما بنفسه للروح الكدس عنه ولا الابن يعني ايش اصبت هلا انت بتقرأ مثلا طيب لما تقرأ انه اعطيك مساعة طيب 1 طيب بحكي برساله بولس الرسول الاولى إلى اهل كورنثوس 8 6 لكن الا لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء طبعا بنسب كل الأشياء للاب هل فصل الابن والروح القدس عن الاب هون لا طب الله كيف خلق العالم بكلمته فالاب يخلق بالابن ولم يفصل الابن عن الاب وفي نفس الوقت لم يفصل رفو القدس عن الاب فانت بدتش كمان تاخذ النص ودعد تفصل بين الابن والاب رفو القدس من خلال هذا النص لا شوف كتاب المقدس ككل شو بيقدم محتوى وشوف تفسير الكتاب المقدس يعني كتير رح يساعدك وانت بتحكي ليس اذلي طب ما انا حكيت اية ثواني انا وعزرني اذا ما سمعت كل كلامك بشكل دقيق بس عموضوع الازلية اقرأ برسالة بولوس للرسول إلى العبرانين تسعة فكم بالحري يكون الدم المسيح الذي بروح أزليا قدم نفسه لله بلا عيب يضحر ضمائكم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي عم بيقول بروح أزليا فيعني ما فيش أي نقاش على أزلية الروح القدس لأنه واضحة جدا من خلال هذه العيب طيب أتمنى أكون جوابتك وأنا بصراحة بحب أخذ كمان أسئلة بصرح يعني ممكن في وقت آخر إذا ما في مانع فبشكر أستاذ الكيلاني وأكيد لنا لقاء آخر يعني بحب كمان نعمل مناظرات اخرى بشكر أستاذ آدم ورد ما يبارككم ومايك فري وبتمنى أتبعك لتمان الأسئلة يعني المسجد شكراً إلك حقا أستاذ جردانيا من حقك بس تبني أخذ سؤال ثالثي أستاذ جردانيا أرى أستاذ آغا موجود أستاذ آغا عنده سؤال لدكتور آدم حسب ما يعني بلغني للخار من طرفه أستاذ آغا ممنون لو تبقى معنا فقط الإسلام عليك سؤال أستاذ آغام النون والإذاب عليه أستاذ جورتينيان وبعدها سأحكم إن شاء الله بإذن الله طالما لا كثير من المسيحين والسائرين فنأخذ سؤال آغام النون من بابه الصافي هناك سؤالة المراتان يسأل إن شاء الله دكتور آدم دكتور آدم معنا إن شاء الله دكتور آدم دكتور آدم يسمعنا إن شاء الله كان الدكتور آدم معنا الدكتور آدم يبس إيه؟ هو انقطع أكثر من مرة ودخله في أكثر من مرة في الأعلى إن كان الدكتور آدم خرص تحضر خطف حريقنا الشلام كله الآن سيأخذ شاء الله أحضر خطف الثالث عنون نساء الله نأخذ سؤالك في إذن الله نأخذ آدم نسائي وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته آخ دكتور آدم نسائي ما نساء الله دكتور آدم دكتور آدم نعانى على السماع دكتور طيب في سؤال لكن ان شاء الله من اغا من اسمع السؤال طبعا معكم. شكرا أستاذ سلام أنا مع الاستاذ اغا فاضل معك شكرا ليك وكترت اسئلاني سلام يا نعم رجاءكم انا سامع الاستاذ بيقول ان نساره فرعوا سرقه الروح القدس من المثلمين وطبعا هو كل كلامه عايز يقول ان الروح القدس هو ملاك وليس الله وانا مش عارف عملية السرق دي تنت قبل ما جاء الاسلام سرق من الاسلام قبل ما يجي الاسلام يعني انا على حسب علمي إن اليهودية أو التوراة وبعدين الإنجيل وبعدين الإسلام فإزاي يعني هيطرقوا روح الكبس ومفسر الإسلام قالوا إنه إن الله يعني نسب نزايته تكريما على ان هو ملاك اصلا ولكن بالنسبة لي نحن في الكتاب المخدس في البدء خلق الله التمرات والارض وكان روح الله يرف على وجه المياه فهل روح الله هو جبريل ام ان الله اصلا روح وليس مجد نيجي لبشارة العذراء مريم في الإنجيل الروح القدس يحل عليك ولاحظ هما الروح القدس بالألف والآن الروح والقدس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضل لك فهل الروح القدس الذي تحل على العذراء مريم اللي تحمل للسيد المسيح كان هو جبريل أنا يعني مش عارف ازاي هو عايز يقول ان ما كانش فيه في الكتاب المقدس لا عند اليهود ولا عند النصارى حاجة كما هالروح الفورس وبعدين تكلم اه على سؤال المسيح أرم الآب لما تلبس بيسأله أرم الآب وكفالة ما قالوش ليه أرم الروح القدس لأن الروح لا يرق وطول ما المسيح بيتكلم مع التلاميين بيكلمهم عن الآب مش بيكلمهم عن الروح القدس لكن لما تعب قالوا لا تبرحه الشليل حتى أرسل لكم الرواح القطس مش عارف الأمور مختلطة عندنا احنا ولا مختلطة عند الدكتور آدم فياريتي وضح لي ما أكثر ويفسر لي ما أكثر من كذا الشعار شكرا لكم ومناك فريك بكتور آدم تنفيذ سؤال بارك الله بكتور آدم تنفيذ سؤال إن شاء الله نصارد أصاب آدم تنفيذ سؤال آدم صدر بارك الله فيه وعن يتمنى السيكس جاء من الله صدر الحكومة بارك الله ورحمة الله وبركاته أهلا ومسلم بك آجا ممنون أنا آسف مرحبا بك في هذه الولطة ولك من هذه الوقت انا قبل قليل عندما شرعت في السؤال ضحكت لأن الأمر مختلط عليك من قال القول بيني وبين أخي طبري كما مختلط عليكم تعذير الكتاب المقدس لديكم والله الخوف يعني يعني باق وباق واصبح ثمة عند المصاره انا لم اقول ذلك القول بل قاله اخي الفاضل الطبري يعني حضرتك مش مركز ابدا وش فرق كبير بين صوتي وصوتك وحتى نحن لا يعني لا نتكلم بنفس اللهجه اما سؤالك هل من من كان قبل من يعني جاءت اليهودية ثم جاءت النصرانية ثم جاءت الإسلام يعني هذا الأشكال فيه هذا معلوم وآخر أيضا تسأل قبل قليل أظن بيس جوردينيا نعم قالوا هل كانت العربية قبل الإسلام؟ ما دخل هذا كله في الأمر يعني هذا عرض لداعي له نتكلم عن إلهية روحي القدس المجعومة لديكم أما قول الأخير فضل اقتضري بأنكم آآ آآ سرقتم هذا التعبير من الإسلام فهو رجل انا أعلله قوله من مسيح بعد قليل هو يقول ذلك لأن كتابكم, لأن كتابكم لم يأتي أو, او في نصوصه الأولى وفي مخطوطاته The Original Codex لم يكن باللغة العربية وأنا أفضل من كتب عندكم الكتاب المقدس وترجم باللغة العربية كان في 1717 حضرتك وطبعا هذا ميلادي و ظهرت النصوص باللغة العربية بعد الإسلام إذا كان عندك حضرتك إذا عندك حضرتك نص الكتاب المقبس باللغة العربية قبل الإسلام فهاته إلينا فهاته إلينا ماشي هاته إلينا لنرى هو نتعلم لذلك هو قال في إمان الله يخير فاضي وعليكم سرعة وبركاته وإيمان لذلك هو قال لك من أخذتموها من اللغة, من اللغة العربية او حسب تعبيره هو ماشي؟ هذا من ناحية من ناحية الأخرى قلت يا ضيفنا ضيف آبا وكان روح الله يرف على المياه إذا كنتم يا مسلمين تقولون أن الروح القدس هو جبريل فهل الذي يرف على المياه هو جبريل؟ والله يعني أنت ماذا تقول هل روح الله كان يرف على المياه أيضا؟ والتعرف ان روح الله يرف وكيف رف الروح يكون ان رفت روح الله في رفت جبريل هذه مثل تلك نحن لن ندعي ان جبريل كان يرف على وجه المياه أبدا نحن ندعي ذلك ولكن نسهم ان روح القدس هو جبريل فان هذا النص في اطل التنزيل فليكن جبريلو يرفو على روح المياه بجناحيه وهنا التعبير اولى يعني ايه يعني الملاك نحن نعلم اخوان واحبائي الملاك له اجنحة هكذا علمنا وانتو بتعلمونا ذلك وتصويرونه على ذلك ايضا اجنحة بترف بس ما في اشكال انا افاقي انا فهمها على هذا النحو من حيث ايه من حيث التكست من حيث النص هل أؤمن بها هذا أمر مختلف لنا كتابنا ولنا مصادرنا لنا كتابنا ومصادرنا طيب فأتي وتقول يا بيسنا تعلق على كلامي عندما سألت جوردانيا لماذا في دقص قال للمسيح أرنا الآب وكفانا فضحكت وقلت ما ألوش الروح الألس أرنا الروح الكفس وكفانا يا آدم لأن الروح لا يرى أنا أقول لك تف جيد وهل الآب يرى وهل الآب يرى يلا حتى يسألونه ذلك السؤال أعيد النص إخوان وحبائي يقول فيليبوس ليسوع المسيح يا معلم أرنا الآب وكفانا أرنا أخي الطبر يا أخو الكرم نزلونا النص أنا سأتهم لماذا يسأل فيليبكوس أن أرنا الروح القدس وكفانا على أسف أن الروح القدس والله الآن ضيثنا آجا يسأل عفوا يقول يعلق على هذا يقول هو ما قال له أرنا الروح القدس لأن الروح القدس روح طيب أنا أسألك هل الآب غير الروح؟ أنا أسألك ها؟ وهل يمكن أن ترى الآب أبدا لأن الله روح ولا يمكن لي أحد أن يرى الآب أين أنا, أنا, أنا هذا النص أخوان محبئي يقول لك في الكتاب الله أمصلي عليك يا سيدي رسول الله أنا عملت... لما عالت الريستر سكت كل البرامج لفي عندي ذاك كل لحظة واحدة لم يرأه يقول لك الكتاب الله لم يره أحد قط في يوحنا 18 ابدا واسمه كتابكم يقول الله روح والكتاب عندكم يقر أن الالهيه للاب ونحن لا ننازعكم في ذلك لان علمنا الجوهر وتخلينا عن الوصف ما فيش كلام لذلك طلبه ليرى الاب وهو عالماً أن الآبا روح بنفس المنطقة كان ممكن أن يسأل عن الروح القدس ليراه وهو عالماً أن الروح القدس روح نظم هكذا قد أجبته على كافة في أسئلتك شكراً لك يا آدى وشكراً لكل المسلمين الموجودين معنا في الغصة والأخوة المسلمين الذين قدموا إليه رائعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اا ديز از ارمين تكرم ارفع يدك وسوف يعطيك مدير ال الحوار اهلا وسهلا بك يعطيك دوراك والسلام عليكم وعليكم السلام ارمين صباحا سيكون ناخذ السؤال الثاني ساديس ارمين سيكون بابن فطر الثاني سؤال للدكتور ادم جورجين من السويد دكتور أو ثلاث سؤالين وهذا السؤال الثاني بك إن شاء الله فبراك سيدس آرمي اسمك رعلك أبجيسس أرمي أبجيسس أرمي عمي ذاك فيه طيب ما طيب خليك كعدت على التوانسميسي ممكن تأخذ اللاقب السلام المسيح أخواني المسلمين والمسيحيين عندي سؤال في إنجيل متى العدد 19 متى 28 العدد 19 فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس هل الروح القدس هنا الملاك جبريل هل يعني به الملاك جبريل هل يساوي الاب والابن بالملاك جبريل وشكرا دكتور ادم والاخ الكيلاني شكرا لكم اقصد ضد اسمه ارني في هل في مكتب هو جبري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لك يا ضيفنا جيفز وحبائي لطالما قرات ان ان اقول في بدايه المناظره ان نسيتوا هذا القول أنني وعدت ضيفي جوردينيان أن أقبل منه كل نصوص الكتاب المقدس لديهم قبل المناظرة وقلت له رغم علمي بأن هناك نصوصا مزيدة وأنا أعتقد بأن هناك وعلماؤكم أيضا يعني أنت لم أتكلم بهذا التفصيل يعني علماء المسيحيين يعترفون بأن النص الفلاني مثلا ا زيد مثلا ولكن انا اقبل من مناظري كل نصوص على انها ايه اصلة ما عندي اي اشكال فيها ماشي ولكن تعالى نرى يا ضيفي آآ آآ جيسد ارمي هذا النص علماؤكم نخصص فترة من قصة الموضوع ما عندي اشكال في وقت يا جودين انا وسلفي هذا النص علماؤكم ينصون على أنه نص مزيد وتاريخ الذي أضيف هذا النص وأنه ليس أقفل المخطوطات لكن أنا سأترك هذا جانبا ماشي شيء ونرى نحن من الكتاب أن التعميد بالصيغة التثليفية هذه دخيلة وجديدة يعني لو قرأت حضرتك مجموعة كتب منها التأليف الدكتور ستيورت هال في عام 1992 وهو, وهو بروفسور لتريف الكميسة في انجلترا فيقول لك ان عبارة التسريف في التعميد لم يكن الشكل الأصلي للتعميد المسيحيين هذه مضافة ماشي اثنين سبعه فصلن حضرك الجامعه الكاثوليكيه الامريكيه بواشنطن ايضا قدمت عام 1923 دراسات في لحد الجديد حول الامر الالهي بالتعميد وهي دراسه تحقيقيه نقديه تاريخيه كتب هذا هنري كونيو وفي الصفحه 27 ماشي هنا انا معكم ح اتكلم حول هذه الصيغه الثالوثيه انها ليست اصيله وان الصيغه المطولة الثالوثيه الاسم الاب والاب الروح القدس تطورت لاحقا غير اصيله فكيف كان يعمد التلاميذ كانوا يعمدون ايه الاسم الاب والاب الروح o que lafza, ja'ni. Bona, en te crem en rof l'cudus, ets joibaneu te crem de tefkir. En rof l'cudus, gaire molti. L'eca lafza, rof l'cudus gaire molti, d'aca lafza. Aba, aba. Ente, com a'on? Totes com a'on, com a'on, aixina, va cap a publicitat, es i T'ai. انا اكون في هذا قبض قد... ايه اخواني وحبائي قد رذبته على سؤال ضيقنا وان اراده نعم باسم يسوع نعم بذلك الله كله خير باسم يسوع فتقبلوا عطيت روحوا كله شكرا جودين كان, كان, كان, كان موطط منهم اخواني وحبائي فقال لهم بطرس تبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح للغفران الخطايا فتقبل العافيه طبعا قصدك سمعت جيسن معلش اشرح ما تريد ان تشرح سمعت جيسن كانت تعمل باسم يسوع المسيح وهذا لانهم امنوا بيسوع المسيح لاحظ لكن ليس فيها التضيق على التضيقات التقليديه لاسعاد الالهيه الثالوث سمعت رضنا جيسوز شكرا لك وكتر عليكم <الض> <l> <Florida> أحيانكم السلامة والله وبركاته وبركاته الله فيك تحسن آدم وشكرا خيرا نحن نفعل الله عن كان أن الله عندي سؤال لكن أستاذ جلديني أرى مستعجل فننهي على ذلك إن شاء الله أستاذ جلديني الذي تحكم يعني أخذنا سؤالين سؤالين نخططنا أخذ أقل شيء ثلاث أسئلين من كل طرف نستمو مستيحي كنت يعني أرى الأفاضي بصين أيدينا طيب على راحك يا ستاة الدنيا أهلا سلام بكم وشكرا لكل الإخوة المسلمين وكذلك بالضيوف المسيحيين أهلا سلام بكم أشو... إن شاء الله أن نكون قد ضيّحناكم أحسن إليكم مطياسة وعديلنا معكم وكنا معكم منسفين أسأل الله صلى الله أن يهدينا جميعا إلى إله الحق الذي خلقنا أجمعين اللهم آمين